وظنذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونقضى أجنين أم في السماوات وما في الأرض وهو العسيز الحكيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ يَبْرَ مَقْسًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ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 رسول الله رسول الله اليكم مصدق لما بين يدي من التوراه ومبشرا ومبشرا برسول يختم لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سكر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام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 ليظهره على الدين كله ليظهره على كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادل على تجاره قليل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 الانعام جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة, طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وَأُخْرَاتُهُمْ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة فآمن